<Universe> أعوذ <سؤال> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أغسلنا روحا إلى قومه أن أنذر قومك من طبل أن يأتيهم عذاه النريم قال يا قوم إني لكم نذيرا إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُهُ وَلَا يُقَدِّمُهُ ۚ كَانَ بِعَدَدٍ مَّحْضُورًا ۚ قَالُوا بِإِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي إِلَّا ضَيَاقَةً وَلَا هم إني دعوتهم جهارا هم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويندلكم بأموالهم ويجعل لكم جناتهم ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا قد خلقكم أهلا سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم من والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلوك منها سهلاً رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذر يطيب عبادك ولا يبدو إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي والي. والرب اغفر لي ولوالدي